ربع ق ا ض ي ربعت ض ا ا ل ه س وفي ب ب ي ل ر ع روضه الهباس وفيا ظليناه ز ع ب ي ه يم الديا والشماليه <تصفيق> وبعقال بيا بوريماس يم الديا والشماليه <تصفيق> ريح النفل تبعد الهوجاس ل ذ ع ذ الاصر غارب بحن فلتبعد الهوجاس فذعذع العصر غ ر ب ي ة وبعقاضيه ي بوريماس ي م د ي ا والشمال مديه ا والشماليه <تصفيق> وريح الخزامه إ مع ا ل د م ا س تنعش ي قلوب الهواويه <تصفيق> ・ الميغناس الرابع